لآن م و س ل ع ه النابلسي وما للعلوم الاسلاميه ن و لاتخذناه د كنا ف ا ع ل ي ن ب ل ن ق ذ ف ب ا ل على ل ح ق ا ب ا ط ل ف ي د م غ ه هو زاهق فإذا و ل ك م ا ل و ي ل مما ت ص ف و ن وله م ن في ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ض و ل ه من موسوعه ن د ل ا ي س ت ك ب ر و ن عن ع ب ا د ت ه و ل ا ي س ت ح ر و ن ي س ب ح و ن ا ل ل ي ل و م ا ل ا س ل ا م و ن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 لو كان فيهما آ ل ه ة إ ل ا الله لفسدتا فسبحان الله, فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا ي س أ ل عما يفعل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 بانه لا اله الا انا ف ا ع ب و ن وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون م و س و ن ه ب ا ل ق و وهم ل ب أ م ر ه ي ع م ل و ن ي ع ل م ما بين أيديهم بين و م ا خ ل ف ه م و ل ا يشفعون و ل ا يشفعون إلا ل م ن اغتضى و ه م موسوعه ق النابلسي ه جهنم ك ن ج للعلوم ا ل يرى ا ل ذ ي ن ك ا س و ا أ ي ه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 وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها معرضون, وهم عن آياتها معرضون وَالَّذِي موسوعه ا ل ل ل ل ي و ا ن ه ا ر و ا ل ش م س و ا للعلوم ق م ر ك ٌّ فِي ك ي ح و ا ج ع ل ن ا لِبَشَرٍ مِّنْ ق س ل ك ا ل ل ْ خ د ِ أَفَإِن م ت َّ ف َ ه ُُ م الْخَالِدُونَ ذائقة الموت كل نفس ذ ا ئ ق ة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه و إ ل ي ن ا ترجعون